Aku berdoa kepada Allah dari syaitan yang menguasai. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Yang Maha Al-Quran Kata al-Kafirul, "Hai orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang agung. Apabila kita berada di tanah itu, mereka kembali jauh.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 Walazalna minas semak mabaraka Fahanbathna bihi jennaatin wahhabbalhasid Walnakhla baasikata laha tal'un nadid Rizqan lil'ibad wa ahiyyina bihi balda tam mayta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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya: "Aku akan mengutus kepada mereka seorang yang berbicara dengan mereka dengan firman-Nya, dan mengutus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 هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود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 Fasbihlah pada apa yang mereka katakan dan bersabarlah dengan bersyukur kepada Allah sebelum matahari terbit dan sebelum fajar dan pada malam hari bersabarlah dan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 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة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 هذا الذي كنتم به تستعجلون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 فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجز منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 والأرض فرَشْناها فنَعْمَلْ مَا هِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرْضُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالْطُّورِ وَكِتَابٍ الْمَسْتُورِ فِي رَقِمٍ مَلْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ والساق في المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكلبين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 إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم